الدرس الثاني وداعاً للأصدقاء واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك الأصدقاء الذكريات متأخراً أنا متأسف المخلص الوداع مبكراً تخرج المحبة